Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqq ma al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 وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة في يوم إذ وقعت واقعة وإشطفت السماء فهي يوم إذ على يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقعت واقعة وإن فهي يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَأُنْشِقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَيَئَةً وَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية. كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيًّا بِمَا أسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُم فَيقُولُ غَ وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف مادانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشم. كتابيا، ولم أدر ما حسابيا، يا, يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا، خذوه فغلوا. يصلوا ثم في سلسلة ذرع ما سبرون ذراع الفسق وأما من موت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبر سَلْكُو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلي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 لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أن مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ